وَاللَّيْنِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبِحِ إِذَا تنفس إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجِنُونَ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ